إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقِرِّينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس زاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ب نذر ويخافون يوما كان صبره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا سيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولا فَأَهْنَا النَّظَرَ وَسُهُورَاتٍ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ فَوْلَهُمْ مِنْ دَانٍ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب ثندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور منه في الظل و سقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاءا وان كان سعيكم مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا قَطْعَ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ يرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وسددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره فمن نسى اتخذ الى ربه سبيلا Oma ta saa on illa aine Allah كيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما